اللهم ادبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 المحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولا سَمِيْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِنْدِهِ وَيَتَفِدَهُ زُوَّ اٰلَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا دُتْنَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرٌ كَأَلْمٍ يَسْمَعُ فَمَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ يَوْمَ يَدْخُلُونَهَا يَعْلَمُونَ فِيهَا عَهْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَّى السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَعَلَقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدُ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ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 العظيم، وقصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهم على وهم، وهم على وهم، وفصلوا في عامين أن يشكري والوالديك إليه المصير. وَيَجَادَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِنِيعَمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبٌ لَكَ فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعرف وانعني المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا وردك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك ورد من صوتك إن أنكر الأصوات صوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم السموات وما في الأرض وأسلف عليكم نعمه ضائرته وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منificent وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله فقلوا لا تبع ما وجدنا عليه آبانا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعرة المثقل وإلى الله ياتبة الأمور.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 ألم تر أن الله يُلِجُّ الليل في النار ويُلِجُ النار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى جل مسموم وأن الله بما تعملون خبث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 يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي واقشوا يوما لا يجزي والد نعوم ولدي ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق إن وعد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 أَلاَ لَمَّا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّه